أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم أنهم يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود معنى قولهم وإليه يعود هي وجهان الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه أي على القرآن في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيه أثر صحيح. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا ينزل القرآن من بين أظهاركم، يسر عليه لنا، فيذهب من أجوف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. رواه طبرانين ورجاله رجال صحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة كما في مجمع الزوائد وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف ذكر ذلك في الفتح وقد صح مرفوعا من حديث حذيفة نحو رواه ابن ماجه وقوى اسناده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 وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك ونعيم بن حماد في الفتن وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيح وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن وأن وجود القرآن بين المسلمين هو السبب لبطاء دينهم ورسوخ بنيانه وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه والعمل به ولذلك تعهد الله رب العالمين بحفظه إلى أن يأذنه رفعه تبارك وتعالى فإذا يرفع القرآن إليه يعود هذا وجه ورفع القرآن من الصدور والسطور فعلل الشيخ محمد ابن صالح رحمه الله هذا بقوله وهذا يعني الرفع والله أعلم حينما يعرض عنه الناس عراضا كليا لا يتلونه لفظا ولا عقيدة ولا عملا فإنه يرفع لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدرة وهذا والله عالم نظير هدم الكعبة في آخر الزمان حيث ياتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام وينقض الكعبة حجرا حجرا كلما نقض حجرا مده للذي يليه وهكذا دون الأحجار إلى أن يرموها في البحر والله عز وجل يمكنهم من هذا مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد الحرام لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي الأمية صلى الله عليه وسلم وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإذا آرض الناس عن تعظيم هذا البيت إعراضاً نهائياً فإنه يصلط عليه هذا الرجل من الحبشة فهذا نظير رفع القرآن والله أعلم والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هدم الكعبة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت عند الشيخين قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة دل سويقتين من الحبشة السويقتان تصغير ساق الإنسان صغرهما لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا أي الأحباش أو الحبشة وكذلك روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها فذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر الذي يحدث في آخر الزمان وجعله نظيرة هذا الوجه الذي يصير إليه أهل العلم من وجهين في قول أهل السنة وإليه أي إلى الله تبارك وتعالى يعود أي القرآن العظيم فعلل رحمه الله هذا الرافع لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأردوا عنه فلا يقدرونه قدرة فجعل هذا نظير هدم الكعبة في آخر الزمان هذا وجه أن القرآن يعود إلى الله تبارك وتعالى يرفع من الصدور والصفة الوجه الثاني في قول أهل السلة في عقيدة أهل السلة والجماعة في القرآن العظيم وإليه يعود أي وإلى الله تبارك وتعالى يعود القرآن العظيم الوجه الثاني في معنى قولهما وإليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو الموصوف به لا مانع من أن نقول إن المعنيين صحيحان هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم أما المعتزلة فيرون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله بأي شيء يستدل هؤلاء يستدلون لهذا الذي ذهبوا إليه بقول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والقرآن شيء فيدخل في عموم قوله كل شيء الله خالق كل شيء ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق والله خالق وما سواه مخلوق والجواب من وجهين: الأول أن القرآن كلام الله تعالى وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق غير مخلوق هذا جواب عام في كل صفات الله جل وعلا ثم يقالها هنا القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق غير مخلوقة والثاني أن مثل هذا التعبير كل شيء الله خالق كل شيء عام قد يراد به الخاص مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء مثل ملك سليمات فهل أوتيت شيئا من ملك سليمان حتى نأخذ هذا اللفظ أو هذا التعبير على ظاهره بهذه الصورة كل وأوتيت من كل شيء ملك سليمان شيء فهل أوتيت هي شيء من ملك سليمان مثلا وكذلك تدمر كل شيء الريح التي صلتها الله رب العالمين على المعذبين تدمر كل شيء فهل دمرت الأرض؟ هل دمرت السماء؟ أليست السماء شيئة؟ والارض أليست شيئة؟ وهؤلاء إنما أوتوا من عدم تمكنهم من لغة القرآن العظيم ومن تحكيم المنطق الأرسطي اليوناني في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يكون شيء من ذلك في دين الله لأن هذه قضية كلية عامة عندما ينظرون إليها في ضوء المنطق واحدة الله خالق كل شيء فيدخلون القرآن العظيم في هذا مع أن هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص عام قد يراد به الخاص فإذا قال الله تبارك وتعالى في شأن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء فقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء مثل ملك سليمان مثلا فهل هذا على ظاهره على حسب ما يفهم هؤلاء وكذلك تدمر كل شيء ولكن بقيت السماوات وبقيت الأرض والبحار والجبال والأشجار والأنهار بعيدا عن أرض المعذبين فإن قال قائل هل هناك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق فالجواب نعم بينهما فرق كبير جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده نزل الفرقان فتقول ما قال الله وهذا ما قاله الإمام أحمد في المحنة حتى عندما كان يضرب فكان يقول رحمه الله تعالى يتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول به. فإن كان في القرآن أو في السنة أن القرآن مخلوق، فأتوني بذلك وأنا أقول به، فأكون متابع للكتاب والسنة، ولكن لا أقول إلا ما قال الكتاب وإلا ما قالت السنة. القرآن كلام الله، القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. القرآن صفة من صفات الله، إذن هو غير مخلوق، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا تكون مخلوقة أبداً. فإذا قلت إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن لأن الله تعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا إنه مخلوق فهذا شيء آه فشتان بين أن تقول إنه منزل وإنه مخلوق إن قلت منزل تبعت الكتاب وإن قلت مخلوق يلزم من ذلك أولا تذيب القرآن أن الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فجعله الله موحا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا فإذا كان وحيا نزم أن لا يكون مخلوقا لأن الله والذي تكلم به وإذا تكلم به الله تبارك وتعالى فوصفة منصفات وإذا كان صفة منصفات الله تبارك وتعالى فصفات الله غير مخلوقة إذا قال مخلوق فقد كذب القرآن وإذا قال مخلوق فإنه يلزم على ذلك ابطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار كما مر لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته والنجم على صورته وهكذا ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا فمثلا كلمة قل لا تقل قال فلان هل قال فلان كلها نقوش على هذه الصورة فتبطل دلالتها على الأمر والنهر والخبر والاستخبار وتبقى فأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا مخلوقة خلقها هكذا ولكن ليس كذلك ولهذا قال ابن القيم في النونية ثم ذكر الشيخ رحمه الله المعنى إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله والنهي خلق على هذه الصورة أيضا دون أن يقصد مدلوله وخلق الأمر والنهي على هذه الصورة بغير قصد للمدلول وكذلك الخبر والاستخبار ثالثا يلزم من يقول إن القرآن مخلوق أن الله تبارك وتعالى قد أضافه إلى نفسه إضافة خلق وحينئذ يصح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله يعني إذا قال الله تبارك وتعالى في حق القرآن العظيم حتى يسمع كلام الله يعني حتى يسمع القرآن لو كان مخلوقا فكل كلام يتكلم به أحد هو مخلوق لله لأن الله خلقكم وما تعملون فإذا كلامك مخلوق لله وأنت تتكلم به ولكن هو مخلوق لله فإذا يصح على هذا ويلزم أن تطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله لأن كل كلام الخلق مخلوق ومدام القرآن مخلوقا وقد أضفه الله إليه وقال كلام الله حتى يسمع كلام الله وهو مخلوق إذن فأضف كل كلام إلى الله علىها فهذا كما ترى شيء من أعجب ما يقول وهذا ما التزمه أهل الحلول والاتحاد حيث يقول ابن عربي يقول في فتوحاته وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه يعني شعره ونثره هو كلامه فهذا قول أهل الوحدة أهل الحلول والاتحاد هذا اللازم باطل وإذا بطل اللازم بطل الملزوم فإن الله تبارك تعالى خلق كلام الكافر الله عز وجل خلق هذا الكلام وتكلم به الكافر فالله عز وجل خلقكم وما تعملون فالله تبارك تعالى هو الخالق وأنت تتكلموا بالكلام إيمانا فيكون كلام الله إذا قلت الكلام الذي تكلم به الله تبارك وتعالى وهو القرآن العظيم مخلوق أضافه إلى نفسه وهو مخلوق وقال حتى يسمع كلام الله وهو مخلوق إذا كل كلام على هذا يمكن لأن الله هو خالقه على حسب ما يجعب الذي يقول بخلق القرآن إذا ما الفارق خلق القرآن وهو كلام وهو خالق كل كلام وأضاف القرآن المخلوق وهو كلام إلى نفسه فقال حتى أسمع كلام الله إذا أضف لله تعالى سبحانه أضف إليه كل كلام حتى الذي يقوله الكافر فهل يجوز هذا؟ هذا اللازم باطل وإذا بطل اللازم بطل الملزوم هذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأن القرآن مخلوق الوجه الرابع أن تقول إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم مخلوق لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوق ما الفرق قولوا إذن شبعه مخلوق وبصره مخلوق وهكذا فإن بيتم إلا أن تقولوا إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه وكذلك البصر معنى قائم بالمبصر ولكن لا يرى وهذا بخلاف الكلام فإنه جائز أن الله يخلق أصواتاً في الهواء فتسمع فيقال لكم لو خلق أصواتاً في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفاً للهواء وهذا أنتم لأنفسكم لا تقولون فكيف تعيدون الصفة إلى غير منصوفها يعني عندما تكون ذلك أصوات مخلوقة في الهواء فتسمع فحينئذ يقال مخلوقة في الهواء ولم يتكلم هو بها وإنما خلقها في الهواء ككون هذه وصفا للهواء أنها مخلوقة في الهواء كالأشواط المخلوقة فيك أنت هذا هو وصف لك يقولون جائز أن الله يخلق أشواطا في الهواء فتسمع هكذا فيقال لهم لو خلق أشواطا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء كان الكلام هو الذي تكلم فهذا وصف للهواء نفسه وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل ولو لم يكن منه إلا إفطال الأمر والنهل والخبر والاستخبار لكان ذلك كافيا الآية الثانية قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد كان فريق من اليهود منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله يسمعون التوراة من موسى عليه السلام أو يسمعون الكلام الذي ألحاه الله تبارك وتعالى إلى موسى لما ذهب إلى ميقاطر ربه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله أو يبدلونه من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه بتأويله وهم يعلمون أنهم مخطئون أنهم, مخطئون أنهم يحرفون وأنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من التحريف والتأويل هذا في سياح قوله تعالى «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟» «…، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» يعني لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم يعني اليهود فريق منهم طائفة منه وهم علماءهم وهذا اسم جمع فريق وفريق منهم طائفة منه وهم علماءهم يسمعون كلام الله يحتمل أن يراد به كما قال الشيخ القرآن وهو ظاهر صنيع المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله ولكن هذا لم يقل به أحد من المفسرين المتقدمين رحمهم الله تعالى ذكرها شيخ الإسلام هنا من أجل إثبات أن القرآن كلام الله بعد أن ذكر من الآيات ما ذكر في إثبات الكلام لله ثمنا بذكر الأدلة على تلك المسألة الكبيرة التي وقع بسببها محن عظيمة وهي مسألة أن القرآن كلام الله ليس بمثلوق وهذا مما ذكره شيخ الإسلام للاستدلال على ذلك فظاهر صنيعه رحمه الله أنه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي القرآن لأن السياق معنى في هذه الآيات للاستدلال على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. اسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا ظاهر الصنيع فيشف الإسلام فيحتمل أن يراد به القرآن فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله يسمعون كلام الله يعني هنا على حسب الظاهر يسمعون القرآن ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى سبعين رجلا لميقات الله تعالى فكلمه الله وهم يسمعون فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذابوا إليه من التحريف قال الشيخ رحمه الله الشارح ولم أرى الاحتمال الأول لأحد من المفسرين يعني الذي استدل به شيخ الإسلام ها هنا على حسب ظاهر صنعه رحمه الله تعالى أن المراد بكلام الله تبارك وتعالى في الآية القرآن وأي أمكان ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منهم فوجب أن يكون القرآن كلام الله إلى كلام غيره ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يحرفونه يعني يغيرون معناه فيتأولونه على غير ما هو له من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا أشد في خبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم هم يعلمون أنهم يحرفون له لأن الذي يحرف المعنى عن جاه أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هم يعلمون أنهم يحرفونه قصدا وأنهم يأتون بأمر إذ ومع ذلك هم يفعلونه ثم ذكر شيخ الإسلام الآيات الثالثة وهي قوله تعالى يريدون يعني المخلفين من الآراب الذين تركوا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية وندب الناس من القبائل حول المدينة وقال إني ذاهب فظنوا أن القتال سيقع فتقاعسوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رد الله رب العالمين المسلمين بغير غنيمة ولم يصلوا إلى البيت الحرام ووقعت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وعظ الله رب العالمين المؤمنين من أهل الحديبية خاصة بمغانم كثيرة وهي بمغانم خيبر وأن تكون لهم خاصة فأراد هؤلاء لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى خيبر أراد المخلفون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله رب العالمين وعد أهل الحديبية خاصة من شهد الحديبية خاصة وعدهم المغانم الكثيرة وهي مغانم خير فقال الله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يريدون يعني يريد المخلفون من الآراب الذين تركوا المسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين فرج عام الحديبية وظنوا أن القتال واقع يريدون أن يبدلوا كلام الله أن يغيروا كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيب قل لن تتبعون نفي في معنى النهر أي لا تتبعون قل لن تتبعون يعني لا تتبعون كذلكم يعني كما وعظ الله رب العالمين أهل الحديدية أن غنيمة خيبر لهم خاصة قال الله من قبل ففي هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله لقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل الضمير يعود على الآراب الذين قال الله لهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم فرد الله تبارك وتعالى عليهم وردهم فهؤلاء يراد أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله إنما كتب المظالم لقوم معينين الذين غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا معه في الحديبين وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيه في الآية أيضا إثبات القول لله تعالى لقوله تعالى كذلك مقال الله من قبل وأما الآية الرابعة فقوله تعالى وَكْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ما أوحي إليك يعني القرآن والوحي لا يكون إلا قولا فهو إذن غير مخلوق وقوله من كتاب ربك أضافه إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يبدل كلمات الله أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية كما قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتغ بل أكثرهم لا يعلمون ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى الشارح في شرح هذه الآية قال قوله تعالى لا مبدل لكلمات يشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية أما الكونية فلا يستثنى منها شيء لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية التي بها الأمر إذا قضى الله على شخص بالموت لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك إذا قضى الله تعالى عليه بالفقر لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك إذا قد الله تبارك وتعالى بالجد لا يستطيع أحد أن يبدل ذلك كل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله لقوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فهذه الكلمات الكونية لا يستطيع أحد أن يبدل منها شيئا أما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما بالمضغ إن استفاعوا أو بهما مع وفي قوله لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى فاستترض الشيف رحمه الله تعالى على الآية التي ذكرها شيف الإسلام رحمه الله وَاتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ فذكر الكلمات كونية وشرعية وذكر ما يبدل وما لا يبدل القرآن كلام الله لا مبدل لكلماته كلماته يعني كلمات الله فهذا دليل على أن القرآن كلام الله ثم ذكر الآيات الخامسة وهي قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى فجفى فيه اليهود وقالوا هو قد لغير رشد وهذا إنما هو كالمسيح الدجال وآذوه وأمة وغلا فيه النصارى فاتخذوه إلها من دون الله وجاء فيه الإسلام العظيم بالقول الفصل فقص القرآن عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون اختلافين في عيسى عليه السلام الشاهد وكله شاهد قوله تعالى يقص القصص لا يكون إلا قولا فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل في الآيات إثبات الكلام لله ومذهب أهل السنة والجماع إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به وابتصافه به ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما لأنه لم يزل ولا يزال كاملا والكلام من صفاته كما فعهاده واجعلها دائما منك نصبا عينيك وإزاء عين بصيرك كأنه سبحانه وصف به نفسه أي الكلام ووصفه به رسوله والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أي عاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان صلى الله عليه وسلم بل عاد بالكلمات وهي صفاته شبحانه ليست من الأكوان يعني ليست مخلوقة أعوذ بكلمات الله التامات الكلمات التامات مخلوقة أعوذ بكلمات الله التامات مخلوقة أستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق حاشاه صلى الله عليه وسلم فهذا معنى قوله ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أي عاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأتوان ليست مخلوقة وإلا ننزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالمخلوق حشا وهو معلم الإيمان صلى الله عليه وسلم ثم إثبات أن القرآن منزل من عند الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الآيات التي فيها أن القرآن منزل من الله تعالى الآية الأولى قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا إشارة إلى القرآن الكريم مبتدأ وخبره كتاب وهذا كتاب أنزلناه صفة لكتاب مضارة صفة ثانية لكتاب وقدم الإنزال لأن الكفار ينكرونه وهذا المشار إليه القرآن العظيم كتاب أي مكتوب يعنيه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا وهذا كتاب أنزلناه فأتى بهذه الصفة للكتاب العظيم والقرآن الكريم فهو منزل من الله تعالى مبارك أي ذو بركة لأنه شفاء لما في الصدوء إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من الضرب وقد قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبارك في اتباعه إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة وفي آثاره العظيمة فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر لأن الله تعالى يقول وجاهدهم به جهاداً كبيراً بالقرآن العظيم لأن السيف كما هو معلوم لا يكون للشعوب وإنما للذين يقفون حاجزاً بين الإسلام العظيم والشعوب فإذا أزيل هؤلاء يرفع السيف ويبدأ الجهاد العظيم بكتاب الله رب العالمين بالعلم فالسيف والجهاد به إنما هو طرطئة للجهاد باللسان والسنام بالعلم فهو المقصود الأعظم ولذلك يقول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا المسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها ولو رجعنا إليه لملتنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا نسأل الله تبارك وتعالى ذلك وهو على كل شيء قدير فالقرآن مبارك في أن من قرأ فله بكل حرف عشر حسنات كما في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنا والحسنات بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولاتن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فقال الشيخ الشارح رحمه الله فكلمة قال مثلا فيها ثلاثون حسنا وهذا من بركة القرآن العظيم فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل والحاصل أن القرآن كتاب مبارك فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم الشاهد في قوله تعالى أنزلناه وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه لأنه يقول جلت قدرته وهذا كتاب أنزلناه فأنزله الله رب العالمين فهو كلامه والآية الثانية قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبل من أقصى ما يكون والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قسوة لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا ذليلا متصدعا ينفلق ويتفتق من خشية الله كما قال الله تعالى ومع ذلك فهذا القرآن يتمزل على قلوبنا وقلوبنا إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو ولا تتفتح ولا تتقبل القرآن العظيم يسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا إنه على كل شيء قدير والذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا والذين في قلوبهم مرض تزيدهم الآيات رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله ومعنى ذلك أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجسا إلى رجسها نعوذ بالله من ذلك وهذا القرآن لو أنزل على جبل إلا تصدع الجبل وخشع لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله جل وعلا وفي هذا دليل وهذا استطراد من الشيخ الشارحي رحمه الله بعادته في بث الفوائد في طلاب العلم فلا يدع مناسبة إلا بث فيها فائدة رحمة الله عليه يقول هنا لما عرض للآيات التي ذكرها شيخ الإسلام لإثبات تنزل القرآن العظيم أنه منزل من الله للأعلى فلما عرض للآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشفة الله قال هذا دليل على أن للجبل إحساسا لأنه يخشع وتصدع والأمر كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد قال هذا جبل يحبنا ونحب هذا أحد جبل يحبنا ونحبه فمفهوم أن تحبه ولكن هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحبنا ونحب هذا أحد جبل جبل وأحد خاصة من الصخور النارية لا من الصخور الرسولية ولا من الصخور المتحولة أحد من الصخور النارية ليس بها مسام ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه فبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن انظر كيف استفرض الشيف رحمه الله إلى قضية في واد آخر وإن كانت من قضايا الاعتقاد فيما يتعلق بالقرآن العظيم الذين يقولون بجواز المجاز في المتنزل للتعبد والاعجاز الذين يقولون بذلك ليسوا على صواب. فقال تأمل هذا الحديث هذا أحد جبل يحبنا ونحبه فيه الرد على المثبتين للمجاز في القرآن الذين يفعون دائما على ما هم مستدلين بهذه الآن فوجد فيها ددار يريد أن ينقض يريد أن ينقض أن يريد الجدار أن ينقض فقالوا كيف يريد الجدار وهل للجدار إرادة هذا جمال فكيف يريد قالوا هذا مجاز لا يمكن أن يكون على ظاهره بحال ولا أن يكون حقيقة التي يضد المجاز فقال الشيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخر جبن يحبنا ونحبه فنقول يا سبحان الله العليم الخبير يقول يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد هذا معقول فيقول الله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير يريد أن ينقض أي الجدار وأنت تقول لا يريد هذا لا يقول هذا معقول فليس من حقك بعد هذا أن تقول كيف يريد وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا هل نحن أوتينا علم كل شيء فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا فقول من يعلم الغيبة والشهادة عن الجدار يريد أن ينقض لا يسمّغ لنا أن نعترض نحن عليه فماذا نعلم نحن؟ نقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض وهذا من مفاسد المجاز لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن القرآن يثبت, القرآن يثبت للجدار إرادة والمجاز ينفيه هذا عجيب فمن مفاسد المجاز أنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن والمعركة التي دارت بسبب المجاز في القرآن وجودا وعدما إنما كانت بسبب الأسماء والصفات والصفات خاصة لأنه استغلها الذين يقولون بالتعطيل والتأويل وسلب الصفات عن العزيز الجليل استغلوا مسألة المداز وذهبوا يعيثون في الأرض وفي العقول فسادا فقال لهم العلماء كلام الله تبارك وتعالى ليس ككلام البشر فالله رب العالمين أعلم بما يقول الله تبارك وتعالى أعلم بما يقول وأعلم بما يلجم من كلامه ولذلك نقولون كما القاعدة اللازم من كلام الله تبارك وتعالى إذا كان حقا فهو حق لأنه يمكن أن يلجم أقوام بلجومات من كتاب الله تبارك وتعالى ولا تلجم كتاب الله تبارك وتعالى فلا تكون لاجمة ولكن إذا كانت حقا فهي حق فالله رب العالمين أعلم بما يقول وكذلك ها هنا يقول الله رب العالمين عن الجدار يريد أن ينقض إذا نثبت ذلك على حقيقته ونثبت أن الجدار أراد فعلا أن ينقذ ولكن أن تقول إنه نزل الجدار الأصمة الذي لا يعقل منزلة العاقل وشبهه به وحذف المشبه به وأتى بلازم من لوازمه وهي الإرادة وصرح بذلك على سبيل الاستعارة التصريحية وتثبت المجاز في كلام رب البرية بغير مسوغ فهذا مما فاسد المجاز لأنه يلزم من نفي ما يثبته القرآن العظيم أليس الله تعالى يقول تسبح له السماوات السرع والأرض ومن فيهم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون كسبيحهم هل كسبيح بلا إرادة يقول تسبح له له اللام للتخصيص إذن هي مخلصة لأنها لا تسبح إلا له فهي مخلصة في تسبيحها لله تسبح لله وحده هل يتصور إخلاص بلا إرادة هي مخلصة في تسبيحها لله لأنها لا تسبح إلا له والدليل اللام في قوله تسبح له التي تفيد لاختصاب فتكون مخلصة في التسبيح هل يمكن أن تسبح بلا إرادة هل يمكن أن تكون مخلصة في التسبيح بلا إرادة إذا هي تريد وكل شيء يريد لأن الله يقول وإن شيء إلا يسبحه وظنه لا يفع علينا جميعا أن هذا من صيغ العمور فإن نافية بمعنى ما ومن شيء نكرات في سياق الناف إلا يسبح بحمده فيعم كل شيء فيعم كل شيء يقول الشيخ الشارح رحمه الله متوجدا فيا أخي المسلم إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك عاد إلى الآية وهيقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فيقول إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك لأن الله أفر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدئ وتفلق وقلبك يطلع عليه القرآن ولا يتأثر فاتهم نفسك أسأل الله أن يعينني وإياكم رحمة الله عليه ثم ذكر الآيات الثالثة والرابعة والخامسة وهي قوله تعالى وإذا بدلنا آياتاً ما كان آية والله عالم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين فتأمل وإذا بدلنا هذا شروع في بيان شبهة كفرية حول القرآن العظيم وهي النسخ فاتخذوها شبهة كفروا بها ولم يؤمنوا أن القرآن إنما هو منزل من عند الله وقالوا إن محمدا ياتي اليوم بشيء ثم يغيره غدا فلا يمكن أن يكون هذا من عند الله وإنما هو من محض اختلاق محمد الله عليه وسلم. وإذا بدلنا آية التبديل رفع الشيء مع وضع غيره متانة تبديل الآية رفعها بأخرى فهو الناس بآية سواه وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر يا محمد أي كاذب مختلق يعني مفتر متقول على الله حيث تقول إنه أمرك بشيء ثم تقول إنه أمرك بخلاك عندما يرفع نسخا بل أكثرهم لا يعلمون فرد الله رب العالمين عليهم بما يفيد جهلهم، بل أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا. قل نزله روح القدس، جبريل عليه السلام من ربك، ابتداء تنزيله من عند الله رب العالمين. لا منك ولا من جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون أن يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك إياه لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين الذي يزعمون أنه يعلمك القرآن لسانه أعجمين وهو رجل من أعجمين لسانه أعجمي لا يكاد يبين ولا يحذق من العربية شيء وهذا الذي جئتهم به لسان عربي مبين فالقرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح وهذا الذي يميلون إليه ويدعون أنك إنما تتعلم القرآن من رجل عجمي لسانه أعجمي لا يكاد يبين، أفلا يقلون؟ أفلا يتذبرون؟ قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية بدلنا يعني جعلنا آية مكان آية فهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالله سبحانه إذا نسخ آية جعل بدلها آية سواء نسخها لغوا أو نسخها حكما وقوله تعالى والله أعلم بما ينزل جملة اعتراضية من أحسن ما يكون في هذا الموضع والمعنى أن تبديلنا للآية بدلا آية ليس صفها نعابة والله أعلم بما ينزل بل هو صادر عن علم بما يصلح به الخلق فنبدل ما كان آية لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع له فما شأن هؤلاء في هذا وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الجملة الاعتراضية والله أعلم بما ينزل فهذا قطع لتوهم من توهم أن هذا على سبيل العبث فهذا رجع إلى الله تبارك وتعالى وهو عالم عليم علام بما يصلحكم وأيضا فيه فائدة أخرى في قوله تعالى والله أعلم بما ينزل أن هذا التبديل ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الله والله أعلم بما ينزل يعني ليس هذا التبديل والنسح من محمد صلى الله عليه وسلم فأنزله الله رب العالمين بعلمه وأبدل آية كان آية بعلمه وليس منك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل فماذا كان الجواب كان الجواب بأن أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيء لأنهم اخترحوا قال الذين لا يبدون لقاء نأتي بقرآن غير هذا هذا مطلب أو بدله هذا مطلب ثان فأجاب عن شيء من كلامهم وترك شيء فقال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسه ولم يقل ولا آتي بقرآن غير لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل من عنده وإذا كان لا يمكنه تبديله فالإتيان بغيره أولى بالامتناع يعني إذا كان لا يقوى على التبديل فكيف يأتي بغير إذا كان لا يقوى على التبديل مع بقاء الأصل فينفي هذا فهذا ينفي ما هو أعلى منه فكيف يأتي بما هو مختلق من عنده هو فالمهم أن الذي يبدل آية كان آية سواء لفظها أو حكمها هو الله قوله قالوا إنما أنت مفتر الجملة جواب وإذا في صدر الآية وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر فهذا جواب وإذا قوله إنما أنت الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مفتر أي كذب بالأمس تقول لنا كذب واليوم تقول لنا كذب أنا كذب إنما أنت مفتر صلى الله عليه وسلم لكن هذا القول الذي يقولونه إذا ايتيانه بآية ما كان آية هو قول السفه هو قول سفة ولو أنهم أمعنوا النظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية ما كان آية هو الله وذلك يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول وقد تواصل الكذابون قديما بقولهم إذا كنت كذوبا فكن ذكورة حتى لا تأتي في غد بما تنقض به ما كذبته اليوم فإذا كنت كذوبا فكن ذكورة يعني تتذكر ما عملته من الكذب آنفا. فيقول الشيخ رحمه الله لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه الأول لأنه يخشى أن يطلع على كذبه. لو كان كاذبا كما يدعون أن ذلك من علامة الكذب ما أتى بشيء مخالف الأول لأنه إذا أتى بشيء مخالف الأول على زعمهم تبين كذب بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك صلى الله عليه وسلم فهذا الناس فدليل على أنه ليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام الله ينزله الله رب العالمين من عنده ويبلغه أمين الوحي في السماء إلى أمين الوحي في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال هنا بل أكثرهم لا يعلمون وهذا يعني استعمال بل هنا للإضغاب الإبطالي فأبطل ما سبق من قوله يعني هذا الذي قالوه بل أكثرهم لا يعلمون فأبطله يعني لست مفتريا. ولكن أكثرهم لا يعلمون ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آيات مكان آيات فإنما ذلك دليل على صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أكثرهم لا يعلمون قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق روح القدس جبريل عليه السلام ووصفه بذلك لطهارته من الفيانة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في آية أخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قوله من ربك ولم يقل من رب العالمين إشارة إلى الربوبية الخاصة في أخص مجاليها ربوبية أخص الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم من ربك ربوبية الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق إما أن يكون وصفا للنازل أو للمنزول به فإن كان وصفا للنازل فمعناه أن نزوله حق وليس بكذب وإن كان وصفا للمنزول به فمعناه أن ما جاء به فهو حق وكلاهما مراد فهو حق من عند الله ونازل بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فالقرآن حق وما نزل به فهو حق ليثبت الذين آمنوا هذا تعليل وثمرة عظيمة يثبت الذين آمنوا به ويمكنهم من الحق ويقويهم عليه وقوله وهدى وبشرى للمسلمين أي هدى يهتدون به ومنارا يستنيرون به وبشارة لهم يستبشرون به اللهم امفعنا بالقرآن العظيم بشارة لأن من عمل به وسسلم له كان ذلك دليلاً على أنه من أهل السعادة قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالكسنة فسنيسره لليسرة ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح وتأمل في هذا طويلاً ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثباك عليه والإقبال عليه يفرح لأن هذه بشارة الله فإن رسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه رضي الله عنهم قال كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا ندع العمل ونتكل ففيما العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليوسر وأما من دخل واستغنا وكرّب بالحسنة فسنيسره للعسر فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد منّ عليك بالهداية والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير فأبشر فإن في هذا دليلا على أنك من أهل اليوسرا الذين كتبت لهم السعادة ولهذا قال هنا وهدى وبشرى للمسلمين وأعلى ذلك وأجله أن تكون على العقيدة الصحيحة، فإنه لا منجى لأحد إلا إذا أتى به ولا خلاص لأحد إلا إذا كان ثابتا عليه فهذا أعلى الأمر وأصله وأساسه ومن أتى بعمل صالح كثير ولكنه لم يحكم أمور العقيدة كما ينبغي الإحكام فإنه لا يقبل منه شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا رأيت من نفسك أن الله قد من عليك بالهداية ووفق إلى الاعتقاد الصحيح ومن عليك به ووفق الله رب العالمين إلى العمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير والإقامة على ذلك فأبشر فإن في هذا دليلا على أنك من أهل اليسرى الذين كتب لهم السعد، فقال تبارك تعالى هنا وهدى وبشرى للمسلمين وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر قال ولقد نعلم ولم يقل لقد علمنا لأن قولهم هذا يتجدد فأتى بالتعبير بالمضارع. وكان أولى من التعبير بالماضي لأنه لو قال لقد علمنا لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى علمنا أنهم قالوا ذلك سابقا لأنهم يستمرون عليه ولكن أتى بالفعل المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما يعلمه بشر سبب نزول الآية أن قريشا قالت إن هذا القرآن الذي ياتي به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند ربه جل وعلا وإنما هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص الأولين وعينوا غلاما هنالك روميا كان قينا يعمل حدادا فقالوا هذا معلم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يتحداهم أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه لو كانوا جاهدين في هذا الذي قالوا فما الذي منعهم أن يذهبوا إلى ذلك القين الحداد من أجل أن يستنطقوه وهو في قبضتهم رقة ومن أجل أن يعلمهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتري لهم قرآنا كما افتراه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم قوم خصمون يعني قد بلغوا في الجدال والخصام المبالغ فقالوا هذا الذي يأوي إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو غلام رومي عجمي لسانه أعجمي لا يكاد يبيه قالوا هذا هو معلم محمد صلى الله عليه وسلم فادعوا أنه كلام البشر والعجيب أنهم يدعون أنه كلام البشر ويقال لهم ائتوا بمثله ولا يستطيعون بل عندهم البشر الذي زعموا أنه قد قاله وتكلم به وهو في قرضتهم وليس يعجزهم في شيء بل هو مملوك له فلماذا لم يأتوا بمثله إذن أبطل الله افتراءهم بقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمين ومانا يلحدون يعني يميلون لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق الأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام وإن كان عربيا فالعربي صليبة نسبا وأصلى وأرومة إذا كان لا يتكلم العربية فهذا ليس إلا أعجمي لا يفسح بالكلام وإن كان عربي وأما العجمي بدون همز فهو المنسوب إلى العجم وإن كان يتكلم العربي فالمنسوب إلى العجم عجمي وإن كان من أفصح خلق الله والمنسوب إلى العربي أعجمي إذا كان لا يفصح بالكلام العربي فما أكثر الأعاجل فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام العربي وأما القرآن فإن الله قال فيه وهذا لسان عربي مبين بين في نفسه مبين لغير فالقرآن كلام عربي وهو أفصح الكلام قط كيف يأتي من هذا الرجل الأعجمي الذي لسانه لا يفصح بالكلام وهو عجمي أصلا لأنه كان غومي والشاهد هو قوله والله أعلم بما ينزل فنعود إلى الأصل لأن الآية إنما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات تنزيل القرآن من لدن ربنا الكريم العلا فالشاهد والله أعلم بما ينزل وقوله قل نزله روح القدس من ربك وقوله هذا لسان عربي مبين في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده والمؤلف ترك الآية التي بعدها لأنه ليس فيها شاهد يعني على تنزل القرآن من عند الله تبارك وتعالى مع أن الشيخ سينقض هذا بعد حين فما من آية إلا وهي دليل على شيء من صفات الله وعلى أن القرآن كلام الله قال ترك هذه الآية وهي قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون معنى الآية أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا ينتفعون بآياته والعياذ بالله فالهداية مسجودة عليه قال هذه حقيقة فيها فائدة كبيرة وهي أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله مفهوم المخالفة هنا أن من آمن بآيات الله هداه الله مثال ذلك أننا نجد من لم يؤمن بالآيات لم يهتد لبيان وجهه مثل قول بعضهم كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو في العلو؟ فنقول آمن تهتدي إذا آمنت هتديت فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة؟ علمت أن هذا ليس بمستحيل لأنه في جانب الله عز وجل والله لا يماثله شيء ونبد من يقول في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض فأقام، كيف يريد الجدار وكذا فيقال له آمن تهتد آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب آمن تهتد وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك وهي آمن تهتد عظيمة هي والله تحتاج بسط رحمه الله تعالى والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله عز وجل ويبقى القرآن عليهم عمل والعياذ بالله تبارك وتعالى ولا يستطيعون الاهتداء به اسأل الله لنا ولكم العافية والهداية والذين استفيده من الآيات مسلكيا أننا إذا علمنا أن هذا القرآن العظيم تكلم به رب العالمين أو جبلنا ذلك تعظيم هذا القرآن العظيم واحترامه وامتثال ما جاء به من الأوامر وترك ما فيه من المنهيات والمحذورات وتصديق ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحق وخلاصة القول في هذا أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المشاح لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه ومعانيه بلظ نفسه ليس شيء كلاما لغيره لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما.